يا حاج عبد الله سهله جدا والوصفه لذيذه كويس ده ده مهم عن يعني ايه كلمه سامبل يا ولاد عليمه ايه؟ اصبهم بالذات مثلا عاينه ايه؟ ده على حسب هنا عينة عينة في احسن بس من البشر او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 طريقة اخذ عينا ماشي؟ والله يا عزيني يا جتاني تطلع غلبي أنا مستمعني بقى نتباك عبارة عملا أقولوا رايح والله ما انا على قبل المحاضر لأن المصيبة خط مختبرات يبقى قلنا سامبليا يعني عن الحاج عن ياتي والسامبلي ما سيقول في ايه انواع سمبيو ده ايه انواع عايزه ها أو... أوكي، أوكي. لا نعم. مش المحصول! المفروض اللي ده من, entire population من الناس كلها ايه سابر. سابر. سابر. المفروض ان ده تكون ممثل الجرب كله صح تمام إل فايز عندي في العينة دي أو الجرب ده أو الصب جرب ده المعلومات اللي ممثل لا إل إل إل فايز هل عندي خيار ال ال إن أقول إن الصب جرب ده ممثل ولا لا أه حاجه للع... للناس كلها هذا واحد الكل في دي لنفس الشعنس ونفس دلوقتي شخص بنفس الخرصة ان نخش العيوناتي. ده ليه كده كويس? واجه. هي الواحي سبب. خلاص سبب ما تتعبش نفسك. مش مهم. تجيب لك كابل ثاني? لا من انا عندي عصلي بصي اقولك. انا هجيب هنا الادابتور ده عشان اوصله برضو لو في اي مشكلة في الكابل. شوف هذا اعطني هاده, هادة ما ما مرضيش هيركاف برضو. احنا مش هنحتاج على المهاردة مش هنحتاج ال. مش هنحتاج البتاع ده مش هنحتاج الهباب ده عنده سير في السيارة اجيب لا مش هنحتاجه اوه بس هنحتاجه بس هنحتاجه ايه الواحد حيونات ياولاد اولا اولا هتبعك ها جوالك اوه لا <تصفيق> ومش مشكلة هتبعك انت شا... اول نوع ياولاد بتقوها بس هبليه هركزوا معايا بس بطرح انت i Przewodniczący, Pani Komisarz, Pani Komisarz, Pani Komisarz, Pani Komisarz, Pani Komisarz, Pani Komisarz, Pani Komisarz, منديل طيب الاوديو اللي هو التسئيب السلكت او نان راندوم سامبل كلمه راندوم يعني إيه؟ عشوائي يبقى أقول عليها نان راندوم او سلكتيف نفس المعنى كويس النوع ده أنا ما بستخدموش تعال أنت اللي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 زي ايه هو لا مربعة. <تصفيق> بس بيقول لك مربع ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يبقى النورمال اوسيليت انت لما تشتغل على الكام فيشن بروجيشن دي ستريم كومبيجيشن يعني انا مضطر من استخدامه زي حالات ايه يا مجاد زي حالات الغثيه حالات الامراض اللي هي كده كويس انت هتاخد سامبل ايه ده اللي فيها تاخد. هل دي تبقى لا ده مش كل واحد في الكوميونتي دي نفس التشانس ده النوع الاولاني يا ولاد اللي هو السلكتيف أو النون راندوم سامبل ماشي طب النوع الثاني سامبل يعني ايه سامبل اللي هي يعني إيه بإزلي أكسيس يعني أنت خدت أسهد الوصول ليه بمعنى أنت مثلا بتعمل بحث على طلاب طب المختبرات في جامعه في كلية علوم طب من خمات المغرب بس؟ وكي فأنت مفهود التريتل خلي بالك طلبت طب المختبرات جيت أنت على طاوصل الرابعة وروحت إيه؟ زمائلك وملوش واخت العين منه ده إزلي أكسيس صح هل كل واحد في طلب الكلوث علوم طبيه بتاخد لي نفس الفرصه انه يخش وبالتالي دي برده لسه نوت في خالص كويس انت مثلا شغال في واحدة صحيه وبتعمل بحث على اللي فيها الوحده دي على الاطفال بتهتم القريه او على الستات او على اومد اللي في القريه ماشي فانت رحت ايه بقى انت قاعد في الوحده شغال رحت واخد اللي جايين الوحده يتعارب بالرالتب الضغط الاسد اكسسور كويس؟ هل كل اللي في القارك نفس الشانس؟ لا يبقى دي نوت ربزنط يبقى الكون بيني نوت ربزنط ايه سامبل؟ اي سؤال دي كده يا ولاد؟ اي سؤال؟ النوع اللي هو الراندام سامبل الراندام سامبل ده ده ربزنطي سامبل وهنقول في كل مرة هل الناس كل الشخص كان لي نفس الشانس ولا لا؟ وبناء عليها موزة كامل اكمل البريزنت ولا لا؟ صح يا اولاد؟ طيب الراندوم سامبل اه اذا انت عملت بحثك واخدت ايزي اكسسيبول تكتب انك عملت كونفينينت سامبل انك اخذت كونفينينت سامبل الصح انك تكتب اللي اتعمل الصح انك تكتب الحقيقه ليه سبحان الله <تصفيق> يا رصوص الله صلى الله في وسلم انك تقصد المجال ويقولك خيبه صح يبقى انت دايما يقولك ايه انا خدت راندم سمبل مش عارف ايه راندم ايه ده دي مش راندم خالص هي المشكله مش, مش, مش, مش, مش, مش مشكله انك تبقى ربزنت ولا لا المشكله انك خدت كونفينيانس قد يكون الكونفينيانس دول ليهم كاركترستيكس معينه اثرت على نتايجك وتيجي انت تتعك بعد كده بنتائج انت ما مش لاقي لها واخد بالك ليه لانك قلت ان دي راندوم وهي كونفيدنس اذا نوع العينة اللي تاخده هو اللي بيفرق ماشي يا اولاد وتذكر طيب النوع التالت يا اولاد اللي هو الراندوم المسبب الراندوم المسبب يا اولاد عندي منه انواع في عندي اس سيستميك راندوم مسبب واسموا ايه سم ومستمتع براند سمبل ومستمتع براند سمبل ومتي سامبل، سمبل مسح اولاد مسح ماشي يا يجب ماشي طيب نيجي على يجب واحد اللي هو اشخاص السمبل ان يكون السمبل اشخاص يجب ده يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون إيه هي النوتري ميثود يا أولاد؟ ها؟ نوتري ري دي نوتري ميثود كتاب لا عارفين يا أولاد في الفوزير في رمضان كنت بتشوفوا لما كانوا بيجيبوا مثلا بيعملوا مسابقات والناس اللي بتبعت الاجابات الصح دي بيحطوها فوق في التانك والظرف ده التانك 6 كده بيجيب واحد اهبل يرمي في وسط التانك ده يقلب ويطلع أي ظرف هي دي النوتري ري اللي هي النوتري أول بتاع عديد يدوروها وياخد أي رقم هي دي المترمات ماشي أولاد المهم الفايصل هنا هل كل واحد في التقديد كده كان عنده نفس فرصة أنه يبقى إنجلوله ولا لا إيه. ايه كل واحد كان عنده نفس فرصة أنه ينسحها يبقى ديه الوزن تتسمل ولا لا يا أولاد الوزن تتسمل طيب أمان إيه يا سيمبل رانضان تيم أنا باجم بسرعة لا يا أولاد لو حد إيه سؤال يقول لو حد سرحانه ولا قطوش يقول لعين. ماشي ماشي وما ايه هو السن بالراندم تيبل؟ بص يا أولاد في حاجة اسمها الراندم تيبل الراندم تيبل ده يا أولاد انت بتفتح كده على أي صفحة راندمي كويس؟ وحسب البيبيوليشن بتاعتك نفترض البيبيوليشن بتاعتك خمس تلاف الخمس تلاف لول كم ديجت؟ كم رقم؟ أربعة خمس ستة زي كده أربعة أرقام كويس يبقى four digits يبقى أنت بتفتح على أي صفحة راندر عشوائي وبتيجي تاخد أي أربعة كولم وأربعة روز جنب بعض كده عشوائية بتختار كويس كويس فنفترض هيتلاقي مثلاً الستاشر مربع ده هاختار الأرقام اللي أقل من خمس تلاف إذا لم يفعش أقول تسعة تلاف ستو ستة ما عنديش رقم تسعة تلاف أنا أقصى رقم عندي كم؟ <تصفيق> اللي أقل من إيه؟ من خمس تلاف. كويس؟ زي خمسة وخمسين وهكذا وحسب حجم العينة اللي أنا عايزها بأخذ الأرقام نعم بس. ما كمليتش باخد مني ماشي يا أولاد ديسمبر راندان تيبو تبع مين أي سؤال لغاية كده؟ أي سؤال يا أولاد؟ أي سؤال؟ ها؟ يعني خلاص خلاص؟ ها؟ ما من ولا هو إيه؟ اللي الـ Simple Random تبدو طريقة السيمبل الـ Simple Random okay. طيب. أي واحد في الخمس سلاف كان عنده فرصة أنه الرقم بتاعه يقع ولا لا يبقى كل الناس كان لي أنفر فرصة أنه يتتخذ ولا لا يبقى ده من ولا لا ماشي النوع الثاني ياولاد اللي هو Systemic Random Sample ايه هو sample يا sample إن أنا بمشي في بمعنى أنا عندي هل تصحى عمل حاجة؟ لا، إنه قدامك، أبو انطارك ها أنا أفترض أني عندي أولايد التدوليشن بتاعتي ألف واحد ماشي؟ وأنا عايز أخد مية من الألف اتهد بقى أنت وهو أنا عايز أخد إيه؟ مية الألف عن مية سوي كم؟ عشر كويس؟ فباقي على أول عشر أطفال واختار رقم عشوائي قول أول أي رقم عشوائي 6 يبقى 6 و16 و26 و36 و46 و56 و66 وهكذا عشر يبقى ماشي المهم انك تختار رقم إيه؟ عشوائي صح وفي دي في الراندوم تيبل اخترت صف عشوائي واخترت المربعات عشوائي وفي السيمبل راندوم زب اللوتري مثل اخترت اي ارقام عشوائي كويس كله عشوائي وبالتالي كل عنده نفس الفورسة ماشي يا ولاد اتفهم طب النوع الثالث يا ولاد اللي هو Stratified Random Sample كلمة Stratum يعني ايه؟ ها؟ يعني شريحة او طبقة ماشي؟ اللي جمعها Stratum ستراتيفايد يعني انت قسمت الناس لطبقات مثلا ميلز وفي فيميلز اوكي ايه سكيلد وركر سيميسكيند وركر نون سكيلد وركر ايه وركر هاوس وايف مش عارف دوكتورس uh, جيميز وهكذا ماشي انت قسمت الايه يا اولاد الطبقات أو <تصفيق> الاسترات ماشي طيب وبتيجي على كل استرات من دي وتاخد راندم سام انت عسبةهم من وبتيجي على كل شريحه وتاخد راندم إيه سام سامل. أي سؤال غير كده أي سؤال غير كده مين طيب وأنا عارف تكلم شنو الكلام اللي أنا أتفكره ما شاء طب امال الاستراتيفا ديال راندوم سامبل كل واحد يا اولاد دلوقتي في الـ في البوبليشن دي نفس ني نفس النشانس ولا انه يبقى يتجرد بس نفس طيب امال ايه هو الكلاستر سامبل يا اولاد كلاستر يعني ايه ها لا هو مش عقرب هو عم قول الا المفروض بتتعامل في او جروب عشان تبقى اسهل او جروب طيب انت بتقسم الكمبوليشن بتاعتك لكلاسترز زي ايه عندك مصنع بتقسم المصنع ده مصنع مثلا سيارات ولكنك لا تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم يعني تتعلم انك تتعلم انك تتعلم الموبايل تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك تتعلم انك قوم إدي قوله يا فرش، قوم دولة يا ماسك بتقسمهم يعني إيه؟ مثلا عمبر الغزل كلاستر عمبر النسيج كلاستر عمبر التباعة كلاستر عمبر الصيانة كلاستر الشهول الإدارية كلاستر وهكذا ماشي وبتيجي تاخد كلاستر أو اتنين أو تبرت كان العدد قدي إيه حسب العينة بتاعتك الكلاستر كامل ده الفرق ما بين يا أولاد الستراتيفايد انت الستراتفايت خدت عينة من كل استراتم صح؟ صح لكن هنا لا انت خدت كلاستر كامل عشوائيا بختك يا ممكن زي ما بيقول ماشي يا ولاد يبقى هنا نفس كل واحد ليه نفس الفرصة ولا لا انه يبقى انكلودد ايه ايه لا ايه ها لانه تجمعنا مشموعات بتاع بجال اجرب ماشي تعريك عني عشق ايه مفترض نعملك كونشكي مثلا <تصفيق> بدين دي كونك لاس طلاق كونك خلقهم وتسعب ايه بره كونش طلاقهم كلهم شوفك يا ده مايس ارحب رديك ترماتيك تعريب ايه يا هو المالتي ستيج راندا من اسمه اولا المالتي ستيج بيبقى على مستوى ليفل ليفل. على مستوى الدولة، مستوى المحافظة، وهكذا. في المال تستيج، انت ان بيحصل انك ايه مثلا، الفلس تستيج او الفلس تستيب بتنقي ثلاث مح محافظات من البلد كلها عشوائيا، كل خطواتي عشوائية، ماشي؟ الساكن تستيب بتنقي من كل محافظة ثلاث مدن عشوائيا، كويس الثالث ستب بتنقي من كل مدينة ومناطق عشوائيا المرحلة الرابعة بتنقي شوارع عشوائيا وفي الاخر بتاخد العينة من الحتة دي كويس؟ فاينالي كده كل واحد كان ليه فرصة اللي يدخل لقا يبقى دي ربريزان تبقى أي سؤال في الكلام ده يا أولاد؟ أي سؤال يا نتعومه؟ ها؟ أي سؤال؟ ما هو لقى يبقى محدش فيه ها؟ أوكي؟ هتقول وضع الآرضة والمحاضرة الجاية لو حد مش فاهم حاجة فيها يقول هاي ماشي؟ طيب يبقى قولي أولاد السامبلينج أو السامبل السامبل دي إليه جروب إليه سيلكتد من الإنتائر إيه؟ جروب كلمه كلام باللغتين بروسس نفسها كلمه بيبليشن. مكتوب تعرفها قدامك اور... بيبول كلمه بوبليشن ما تعنيش هي ترجمتها الناس بس في الاحصاء عندنا ما تعنيش الناس كلمه فوبلات أهل لي فهمت وعليكم مساء لا اخذ شابه طيب <تصفيق> ماشي يا تحت كلمة object دي 20 خط مفهوم النقطة دي يا أولاد؟ طيب قولنا اول حاجة selective random sample تستخدمها يا ولاد؟ تستخدم selective random <تصفيق> سن... sample ده كان هي مش عشوهاية ماشي مش عشوة وبالتالي انا بستخدمها لما بقى فيه امليكيشن ان انا استخدمها زي حالات الريل ديزيزز مش احنا قولنا كده اولاك طيب هم ايه يا كنفين يا ساعمل قول يا معنا قول يا ابن انا باكلم نفسك الاسي لأكساسي الاسي لأكساسي ايه قالت سؤال ما كده غير الساعة مش احنا متفين على المعادة اه انا بتقول نعم سأعيد القرآن اثنين نقوم به. عندهم إيه؟ القرآن اثنين نقوم به. تملا كل شيء. الله الله. نقوم به يا مزاجي جدا. توقف. ها. ها. ها. ها. كده ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ها. ماشي يا دي representative ولا not representative ليه not representative لأننا ماضي نطر واحد عشان ايه ها؟ يكون كل واحد ده اختيار ده فرصة ما مش اختياري. مش كل واحد في الـ لنفس دي نفس طيب الـ random قلنا كل Mr. London Assembly and the world member from the population, have a to member A, included. Match web and our London system. Systemic? culture? we stratified. السيسب الراندم ازاي يا ولادي؟ اللوتري اللوتري ميثول والسيسب الراندم تابل عرفت اللوتري يا ولادي؟ طيب السيستم الراندم سامبل أصلي كامل وإن لا يعني له صعب فيه ولا حتى في الروحي ده ستخدمت بس ثقانس، هاه؟ ثقانس، هي زي خل واحد وثلاثة وخمسة وسبعة وهكذا، واحد, واحد, واحد وحداشر واحد وهكذا. ما ماشي الله. لو ما لسنا تفايد نرد اللي طبعاً طبعاً طالع. وبعد كل واحد من كل <تصفيق> بتاخد من كل طبقة ايه؟ روح, روح. نفس السلسل لا بتاخد من كل طبقة عينة عشوائية <تصفيق> مش واحد عينة عشوائية زي ما بتاخد من كل طبقة قعد قاعدة الهاتف ومش انت طب انت لسه جاي نركز بلا ما انت صرحك؟ انت قتب تمتحل ولا ايه؟ لا طيب ماشي يا أولاد بتأخذ من كل طبعا ايه عينيين مش واحد إيه. ماشي أمري الكلاستر سامبل هو يا بروب. بروب. بكلاسترز one or two كلاستر أو كلاسترز حسب السامبل سايز اللي عايزه مفهوم يا أولاد؟ طيب المالتي ستيج بقى على دول بيبقى على مستوى أنه ماشي على نفل أولاً جوالبولية على كذا مرحب ماشي؟ طيب كلمة بايز يا ولاد. كلمة بايز تعني إيه يا أولاد؟ ترجمتها <تصفيق> القياز <تصفيق> بسرية هناك ترجمتها القياز بسرية هناك ترجمتها القيازة مش كل الـ variable equal to ماشي؟ ترتيجي من دي إيه أسباب البايز؟ ها؟ إيه أسباب البياس يعمل الحاجة؟ لك يا إما Assembling <تصفيق> Bias يا إما Selection Bias يا إما Social Desirability يا إما Defaulted Law or Drop Out or Attraction وايس؟ نفهمهم واحدة واحدة Assembling Bias يعني إيه؟ يعني حتى جايب ده من أو استقصاء أو أيها قدامي سايمون ليزه مش عايز يكتبك نفسك القصه تعبانه لوحدها طب هنعمل ايه قعدت قبل التليفون وعملت استبيان بالتليفون بنيته بالتليفون كويس هل كل واحد في الكوميونتي كان عنده نفس الفرصة؟ هو كل واحد عنده تليفون لا لا صح لا يعني نقدر نقول دي كونفينينس سامبل لا لا دي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 يعني مثلا ايه خدت النيمز بس وسيبت الكيمين خدت سوشيال كلاس, وسبت سوشيال كلاس او العكس خدت الهاي سوشيال كلاس وسبت سوشيال كلاس انت عملت سلكشن صح صح لا المدارس بتقول طلبة المدارس السنة ما ينفعش تاخده. الطلاب او الطلاب في 95 وهكذا ده selection bias ماشي يا اولاد طب اللي هي يعني ايه يا لا هنا مش منك انت بقى ده من اللي قدامك في بتيجي من اللي القد... قدامك بمعنى حاجة من اثنين يا اما تبقى الشغل بتاعك ده هل كل اللي بيقبل اجتماعيا في المدن بيقبل في القرى مثلا لا دي نقطه فممكن انت كده ان انت من الناس واكثر تجمد تمام الحاجه الاسخن بقى إنه يديك الإجابة ان هي سوشيالي اكسبتيد بمعنى ايه ها اجابه غير صحيحة بس اجابه غير صحيحه ليه لانه عايز يقولك الحاجه اللي هيحافظ بيها لما يستشي واجابه يعني انت ساعتك بتعمل بحث مثلا وجبت لي ايه انت دخلك اقولك يعني لك يعني نص وهم يبقى الفرق بينشر من عايز نفسك طب انا عامل ايه بالك واحد بيعمل بحث او واحد بيكتبك في الانفرتينه وفي وكلام من شفايس؟ يقولوا مع في السؤال مبطال وضع وضعه في بيسه ما في الحاجة اللي هي السوشيال الاساسي هيك تشوف طب انت بتاكل ايه كذا ايه كذا قد ايه كذا قد ايه قد ايه لا واساسي قد اخلى لأحمل واساسي وما تشوفاش ده بقول الحاجات اللي هي س ودي جالد ماسك الحقيقة صح ولا ولا؟ ومتي دي فاكس لازم بعد الحاجة الرابعة أونا اللي هي دي أو دروب عود أو الأتريشن. في ونرف في الرسالة منيجي. هذا جاي تري تقريبا إن شاء الله تبقى تايمو الأستاذ. في عندي كروس إكسشن الأستاذ وفي عندي المتجد الأستاذ. أوكي؟ فالمتجد الأستاذ في عندي ريتروسبكتف وبروسبيكتف. أنا في ريتروسبكتف بس صوره. جاي ناس عندها condition وناس ما عندهاش condition هو ايه؟ okay. disease كلمة كونديشن ده فيها صنعها disease وناس سليمة شكنا النوضة بنسمي كيس كنترول status اوكي طيب okay. وببطيط هتبعك الكالبية يقولوا ايه بيشربوا ايه بيعملوا ايه في حد يكتبون منك فيهم؟ لا ما انت بتابع الهار وفيه البرو سبكت بيستاد انت عندك الكاركتوريستيك وبتدور على condition يعني ايه الكاركتوريستيك ال هنا عندنا يعني الexposure جاي ناس بتدخل وناس ما بتدخلش وبتتابع الناس دي خمس سنين عشر سنين عشرين سنة ايا كان كويس دي في البروس بكتب عشان نشوف نسبة الأصيبوا من اللي كانوا بيدخلوا بكلمهم مثلا مثلاً ونسبة الأنصاب ونسبة الأصيبوا من اللي ما كانوا بيدخلوا ونسبة المصابين لا نصاب وعشان كده كده بنحدد لنا جزء كبير. يعني انا في خلال الكفر السنين او العشر سنين دا. مش احتمال في ناس مش احتمال هو غالبا في ناس هاتفلسع صح؟, صح؟ في ناس هتطفش مش هكمل معاك البحث اساسا في ناس هتسافر في ناس هتعزل من مكانها هو لا اضروب بمية أنا توصل في الأخلي بو 85 بس مفهوم يا أولاد؟ أي سؤال في الكلام يا أولاد؟ أي سؤال؟ أنت النهاردة مش معانا خالص ولا أنت بقى لازم تقعد في وسط ناس عينهم ها؟ طيب قولي أنواع بايس كده تتطلع السامبلي كبايس ده إيه؟ ها؟ هم الثلاثة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 والنوع الثالث سونشيك زي رابنتي النوع الرابع راباو <تضحك> او <تضحك> دي او ماشي يا اولاد اي سؤال لغايه كده يا ولاد؟ طيب في حاجه مهمه بقى يا اولاد ايه الحاجات اللي بتتقول في تحديد السامبل سايز حجم العينه كل ما إيه الحاجة اللي بتحكم لي بتحديد حكم العينة يا أولا يا أولا Preference of the condition under the study معدل انتشار المرض اللي أنا هعمل عليه بأحس كويس؟ واحد يقول لي طيب وفي ده مش هشتغل على أمراض أساساً يبقى خلاص دي مش هشتغل معاك؟ بالعاق صح؟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 بتاعته، المصادر بتاعتي كلمة رسورسس يا ولد تعني ايه مصادر كلمة المصادر كلمة مصادر يعني ايه, دي. إيه؟ الفلوس الموني. احنا عليها 3M المنى المنى المون والماتيريال كم ممكن يبقى معاك الفلوس ومعاك الماتيريال بس ما عندكش المان باور اللي هتشغل الشغل ده هتعمل معاك البحث ده صح لا أفضل. طيب الماجيك معروف الفكر المان باور معروف كلمه ماتيريال لو انت تشمل ايه اجهزه والأدوات والكيتس عشان انت مختبرات والمينز اوف وسائل التنقلات دي ماتيريال يعني لو هنتكلم في العمليات التعليميه هنا من ضمن الماتيريال القاع البروجيكتو يعني حتى الحيطان دي من ضمن الماتيريال مش كلمه ماتيريال تعني مواد بس طيب يبقى انا اللي بيحددني يا ولاد في, في اختيار يبقى إيه اللي بيحددك بقى في اختيار حاجة العيله ولا لا برضه بنحمل سعه في في ده على اللي اللي انا مش انتشار المرض ده مش مش الحاجة الثالثه هي اللي في بقى عدد الفاريبلز اللي انت هتشتغل عليه ما ينفعش تكون عامل بحث على 20 تلافين حالة وتحط لي 18 17 22 فاليو طب ما انت ما تيجي تعمل أو ما تعمل بعد كده هتبقى كل سيل 0 0 زي صفر وثلين وثلين وثلين يبقى انت تربط يا إما تربط حجم العينه بعدد الفاريبلز بتاعتك لو كانت الريسورسز بتاعتك تسمع ماشي يا اما لو انت مضطر بقى يبقى تقلل عدد الفاريبلز بتاعك عشان تطلع نتيجه مفهومه دي ولا لوذا مش مفهومه ها اللي كان بيسرع يبقى ايه هم الثلاثه بقى اللي بيحكموا في حجم العينه ها ايه هو ده في عجل عين يا في واحد دلتلحان. طب انت جزء عالمي. جزء عالمي. هو هو ربطه ونص أعتقد على هني على تأبي. وراءك كم كم كم أفضل ما نفضل نفسي نفسية. كيف؟ أنا عبيه. الله أكبر. كذا. برافو. برافو. برافو. برافو. ايوه صح طيب يبقى يا اولاد لما بتيجي تحدد حجم العينة دي وما تنساش النقطه دي كويس ولعلمك الخاص المفروض أنت ما تيجي تعمل ريسيرش بتعمل بايلوت ستادي هنقولها قدام ايه هي البايلوت ستادي دي انك بتست الكوشنير بتاعك بتشوف الظروف واللي ممكن الابلكابيلتي والاتنيبيليتي بتاعه تحقيق العمل والريسرش ده اوكي فبيظهر عندك المفروض الكلام ده ايه النهايه وخنا كل حدد حجم العينه لابد يبقى في بالك الريسورسز بتاعتك يبقى في بالك البريفيرنس بتاعتك والكونديشن انت شغال عليها في بالك قوي قوي قوي عدد الفاريبلز اللي انت هتشتغل عليها ماشي ماشي يا أولاد؟ ماشي وعدد الباية مجد على فكرة مش كعدد وبس لا ليه؟ يعني انت النهاردة ما تيجي تقول الـage ويسيجندر اللي هو السيكس والبركامة الـage والمش عارف إيه مش هتقلل دول انت هتقلل لأن المفوضك واشنين ده بيقع مقفوض ممكن تقلل دول ممهارد تألّل أثنة الـ ما تخلّعش مثلاً من سنة ألّم 5 من 5 إلى 10 من 10 15 15 إلى 20 لا، لأن تلعادل عندنا في الأثنة الوحيد فاهمي؟ فإذا من 10 ألّم ملكوزين ألّم 10 10 ألّم 20 عشرين، عشرين 30 تأثين ألّم ما فينا العزة ما توصلش بقى الـ 60 تأعيز تجيل، فاهمي؟ مفهوم ده أولادنا اللي مش مشهوروا الكلام ده تعيش. آخر حاجة يا ولاد في حاجة هنتمعها الستاندر إرو اللي هو الخطأ المهني نقدر عشان سؤال يا ولاد أنت كل ما هتزود على الستاندر إرو ده بيساوي الستاندر ديبيانشن على الجزر التربيع بتاع n اللي هو النمبر n اللي هو النمبر كويس يبقى أنا كل ما هزود كل ما هزود ال النمبر المفروض عندك ايرور ديولاي ان يجي تاني يجي تاني ولا ايه يا جدع بس انت تصبر بص يا اولاد ده مالي ان ستاندرد بيساوي ستاندرد ديفيشن على السكوير رود بتاع ال ماشي أنا لما زود العدد هنا هي ولا إنه هاي قل ليه؟ أيوة. لو العدد هنا تسعة مثلاً، يعني ثلاثة. يعني اسم الصندب الميشن على ثلاثة بس؟ طيب لو خمسمائة وخمسة وعشرين يعني هي خمسة. يعني هذا اسم الميشن على عنده خمسة بيبقى؟ يبقى بقول ما بزود العدد يا ولاد، كل ما بسندب قل بقى بقى إنه في ناس صح مخطأ إن كل ما بتزود العدد نبيزيد بيزيد مخطأ فين خدت عبدالله خدت غياب طيب أي أي سؤال يا عبد أي سؤال يا عبد إنه ساعة مالي عمتنا والله يمعيني بساعة مش كويسة. يا إمان